والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور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 إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا, بهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من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 يتسألون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السمو إن كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب البنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قول طاغون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 ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا, فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو النجوم